بسم الله الرحمن الرحيم والسماء والطارق وما أدراك مصارق النجم الشاحب إن كل نسخ لما عليها حافظ فاليوم للإنسان من المخلق خلق مما إن فافق يخرج من بين الصزب والسرائب إنه على رجعه لقادر يوم سمع السرائر فما لو من صوت ولا ناصر والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدر إنه لقود فصلهم وما هو بالهدر إنهم يكيدون شيدا وأكيد شيدا فمهد الكافرين أمهدهم رويما